بسم الله الرحمن الرحیم حمیم عین سین قاف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 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم أذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشرقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنات لهم ما يشربون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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير مصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنت وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوكم